طاغوت وقد امر ان يكفروا به وقد امر ان يذكروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا واذا قيل لهم تعالوا الى ما هُوَ إِلَى الرَّسُولِ لِرَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا فكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ ثُمَّ جَاءُوا كَيَحْلِفُوا بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي فُسِهِم قَوْلًا بَلِيغًا وَمَا أَرْسَلْنَا الرَّسُولَ إِلَّا يُقَاعَبَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ تَغْفِرُ الله وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرَّسُولُ لَوِجَدَ اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا فَلَا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا ما قضيت ويسلم تسليما